Kata Musa, "Inna len, tidak akan kita masuk ke sana abad, malam di dalamnya. Jadi, pergilah engkau dan Tuhanmu menghantar anak لا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليه أربعين سنتين هنا في الأرض. فلا تأس على القوم الفاسقين.